أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا تأذيرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تأتذيروا لن نؤمن لكم قد نبعنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله وسير الله ملكم ورسوله ثم أملكم ورسوله ثم تردون على آل من غيم والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فعارزوا عنهم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يَحْلِفُونَ بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومعواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسق الأعراض أشد كفرا ونفاق وأجدر أن يعلم حدود ما أنزل الله ولا والله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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإهسان رضي الله عنهم ورزوا عنهم وأعد لهم جنات من تجري تحتها لنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الآراب منافقون ومن أهل المدينة مردون على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم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 ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسير اللهم لكم ورسولهم والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم مما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم الله عليهم حكيم والذين اتخذوا مسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسناء والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أمانا لمسجد أسس على الطقة من اول يوم أحقا تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهر أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفاجر فينهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالم لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم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 وبشر المؤمن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يسغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحن وما كان السغفار إبراهيم ليابيه إلا أن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لِلَّهِ تبرع مِنْهُ إن إِبْرَاهِيمَ لأواه حَلِيمٌ وما كان الله ليظل قَوْمًا بعد إذ هَدَاهُمْ حتى يُبَيِّنَ لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عَلِيمٌ إن اللَّهَ لهم القسموات والذي يحيي وَيُمِيتُ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيق فريق وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا أضاقت عليهم الأرض بما رحبت وأضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجع من الله إلا إليه ثم تابع عليهم ليتوبوا إن الله هو الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادق يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادق ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبوا ذمع ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطعا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به منه صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين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 وَإِذَا مَأُنْزِلَتْ ما سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ وإذا ما أنزل السورة فمنهم يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسجرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رسا إلى رسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدهم ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رأووا الرّحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقس والذين كفروا لهم شراب حبيب واذاب أليم بما كانوا يكفر هو الذي جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلم وعدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق فسر الآيات النقيّة لمن إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض الآيات النقيّة يتقل إن الذين لا يردون اللقاء ألا وردوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذينه من آيات غافلون ولكن معهم النار مما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا من الصالحين يهديهم ربهم بإيمانهم تجري تحتهم الأنهار وفي جنات النعيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين من الشيطان الرجيم ولو يعجل الله للناس الشرست عجالهم بالخير لقزي إليه مجلهم فنذروا الذين لا يدون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو طائما فلما كشفنا عنه زره فلما كشفنا عنه زره مرة كأن لم يدعونا إلى زر مسه كذلك زين للمصرفين ما كانوا يعملون ولقد هلكنا القرون من قبلكم لما ذا و وجاءت رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك يذل قوم المجرمين ثم جعلناكم خلايفا في البلاد ينظروا كيف تعملون الوالو الو فكاد <تصفيق> تيكو <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطة ثم جعل لكم خلائف في الأرض من بعدهم لنأوهم منظور كيف تعملهم وإذا تتلع الهماية نبينات قال الذين لا يدن لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقائي نفسي إن أتبع إلا ما يحاي لي إني أخاف أن سيد ربي عذاب يومي نظيم حلو سلام. صالو الو ب فارما. جت تو۔ ما د مینہ مدان نا مے رستہ نا۔ این ما دوکان ما مهارس دینی ها چی؟